في توحيد الله تبارك وتعالى واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك ان التوحيد هو اصل اصول هذا الدين منهم بثق كل خير ولن تتذوق الدنيا بأشرها اي خير ما لم تستقم على التوحيد التوحيد الذي لا يشوبه ادنى الشرك إن الله تبارك وتعالى لا يقبل عمل عامل عنده شائبة شك ولو كان نبيا مرسلا يعني هذا العامل لو كان نبيا مرسلا وقد قال لهم ربهم تبارك وتعالى أي جملة النبيين قال لهم جل ذكره ولا اله غيره ولقد اوحي اليك وإلى الذين من قبلك لئن اشركت فاحرقنا عملك لا يقبل الله عملا فيه ادنى شائبه شائبه شرك لا يقبله الله تبارك وتعالى ثم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يقبل من رجل ظن انه هذا الرجل ظن انه محسنا وظن انه اذا قال هذه الكلمه ان كان يعتقدها فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وان كان يجامل بها وقلما كانوا يفعلون ما كانوا يجاملون ايضا لم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت يا رسول الله فغضب غضب وقال اجعلتني لله ندا هذه الكلمه التي تمر على الاسماع في كل يوم مرات ولا يلتفت اليها كثير من الناس بل اكثر الناس لا يحزن من اجلها الا اقل الناس وجب على الجميع ان ينتبهوا الى ان هذه المسائل من الشرك المنافي لتمام التوحيد ولقد اخترت كتاب معالج القبول لاسباب السبب الاول ان ناظمه رحمه الله تعالى في حد ذاته ايه شيخ حافظ بدا حياته يرعى غنم أبيه وكان أبوه مستمسكا به، لا يقبل بحال من الأحوال أن يرعى غنمه غير ولده. حافظ هذا. في رحلة لبعض أهل العلم يضربون فيها في شتى مناح الجزيرة، تلقف هذا الغلام الراعي. فوجدوه ايه في الحفظ والفهم فراودوا عنه اباه فابى الوالد فقالوا نحن نؤجر لك احد العمال الذين يخذون الى المملكه يعني على حسابنا الخاص واترك الولد فابى فتركوه وسلموا امرهم الى الله عز وجل ومضوا ولكن اوصوا به مشايخ اهل المكان مشايخ اهل المكان فما لبث ان الله تبارك وتعالى اكرمه بموت ابيه انا اقول اكرم الامة بموت ابي ايو ثم أم ماتت أمه فتلقفته أيدي العلماء فأنتج الله تبارك وتعالى بفضله شيخا مباركا ملأ طباق الأرض بإذن الله تبارك وتعالى علما له منظومات في التوحيد والسيرة والفقه والأصول وصار يدرس في المعاهد ثم صار مديرا لبعضها غير ما كان يبذل وقته في التدريس في المساجد وغيرها وكان آية في النفقة في السر والعلن ثم مات شابا يذكرني بموته يذكرني موت معاذ ابن جبل رضي الله عنه كان سيد العلماء رضي الله عنه ومات شابا سيد العلماء وما طال عمره فكيف لو طال عمره معاذ زماننا هو الشيخ المبارك حافظ ابن احمد حكمي رحمه الله تعالى رفاه اهله واهل الجزيرة بعد موته بمراثي عظيمة تبين حقيقة الرجل فهذا الكتاب الذي بين ايدينا احد اشتراه ولا احد اجابه نعم طيب لو وجدت اجيب لكم عند بعض اخوانا نعم اسمها نعم مش ايوه دي. ايوه دي ودي مش في المعه اول ما ننزل تحت تب اقول ايه احنا هنا ان شاء الله ربعين نحاول وقدر استطاعتنا ان نتمنهج بمنهج اهل العلم لغة يعني تجدني اخطأت قبلك لما قلت لك لو لجيت ايه لو لجيت دي لو لجيت تحت نعم صحيح ان احنا ان شاء الله ربنا مين قد فتحت عليك بها يا واعي افكلما بريت لك سهما رميتني به حفظكم الله تعالى هيا بنا ندخل إلى كتاب الشيخ وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموفقين في اختياره وفي تدريشه وتد... يعني تدريشه من ناحية قراءة ولي ولكم تعلما إن شاء الله رب العالمين وتأدبا وترفعا عن الشركيات وتثبيت قدمين على توحيد رب العالمين وقد كان السبب الثاني وقد كان السبب الثاني لاختياري لهذا الكتاب انه منظومة والمنظومة يسهل حفظها والمنظومة يسهل حفظها ولو انك عثرت عليها منغمة من الشيخ سعيد رسلان تقريبا شعيد شعلان الشيخ سعيد شعلان انا لا ادري هل هو حي الان فحفظه الله تبارك وتعالى ام هو ميت وغالب ظني انه حي ان شاء الله رب العالمين لم ياتنا نعيم ومهما اتاني نعيه تكبدت السفر وتكلفته الى حيث مكان دفني هذا الشيخ المبارك الضرير البصر الذي كان ايه في التلاوه سمعت له يعني سوره الأعراف الأنفال والأعراف تقريبا من بعض تلاواته إنك تشمع صوتا ملائكيا هو قرأ لنا ونظم لنا هذه المنظومة بطريقة ترنمية بديعة لو أنك عثرت عليها حتى لاخواننا الذين يدخلون على هذه الشبكة العنكبوتية لينتك او غير ذلك يجدها ان شاء الله بالامين ويا ليته ان شاء الله بالامين تنزلها في شرائط او استوامات وتوزع ايضا على الاخوه لانه يسهل بكثرة تكرارها حفظها وكنت قبل ان اقع على الكتاب مدة وحينا من الدهر كنت قد حفظتها من ورائه ثم انتشر بعد ذلك بفضل الله عز وجل يعني الكتب انتشرت الكتب بفضل الله عز وجل الا هذا الأمر كان من سنين طوال من سنين طوال من قبل أن تدخل الكهرباء في بلادنا سنين طوال لعل بعض إخواننا الشباب ما كان قد ولد بعد فما كانت الكتب متأشرة ولو كانت متأشرة ايضا ما كانت الأموال متأشرة فبعد يعني نحن حفظناها بفضل الله تعالى من وراء شيخنا وسيدنا والله حبيبنا من وراء حبيبنا الشيخ سعيد شعلان الذي نحبه ولم نره ولو رايناه كان حقا علينا ان نقبل يديه الحمد لله رب العالمين قال الناظم رحمه الله تعالى معلما لنا الا نبدا حديثنا إلا بالبسمله فقال أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره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 من جل عن عيب وعن نقصان جل ربنا وتعالى جل ربنا وتعالى لا يعتريه ادنى نقص ولا يعتريه ادنى عيب بل لربنا تبارك وتعالى جميع صفات الجمال والجلال والكمال كما سيتبين لنا في مسائل الاسماء والصفات اني اخطب خطوات واسعه طبعا لسببين السبب الاول اننا متاخرون والسبب الثاني اني مسافر في اخر هذا الشهر يعني بيني وبينكم اما ثلاثه دروس او زادت او قلت ثم اسافر الى العمره باذن الله تعالى ثم ارجع اليكم ان قدر قبل رمضان بشهرين فلا بد من الاسراع قال وبعد وهذه من فصل الخطاب حتى لما أنت تقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى واتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قال المفسرون في داود عليه السلام هو أول من قال أما بعد، لأن من فصل الخطاب أن تقول أما بعد. مرة خطبت خطبة، كانت المقدمة ثلثي الخطبة الأولى. من باب الحمد والثناء وتمجيدي رب الأرض والسماء وإشقاط اسماء الله تبارك وتعالى على أصل الموضوع الذي نقوله وطال بي الوقت جدا فقلت لهم أنا لم أقل بعد أما بعد فتعلمون أن الخطبة لم تبدأ بعد فسعرت في أعين الناس أن هذا جلد كأني أجلدهم ايه كل دو لسه ما قلتش يعني اما بع اما لح تقول امتة وحتب الخطبة جدي على كده فلما قلت اما بع يعني كأن الناس وقرأت في اعينهم اليأس اذا كان هذه هي المقدمة فكيف بطول الخطوة فكانت الخطبة بعد ذلك قصيرة الى درجة انهم حمدوا الله عز وجل على الفرج بعد الضيق نعم هكذا حال أهل العلم قال وبعد فصل الخطاب إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق وفيها فائدة الفائدة الأولى أنه يجب أن يعبد الله عز وجل بالحق وما الحق هو العلم قل ان يعبد الله جاهل اثبت هذه اي والله قل ان يعبد الله جاهل لا يطيق لا يبقى لا يستقيم كم في دفنه في النواه ومروح واحد شاور كيف حال الصلاه معاك قال تمام والله احنا قال بيت اصلا ما تركنا عبادة ولا احنا كل يعني ولا تركنا مولد الا ورحناه ولا تركنا شيخ الا وتمر مصد تكسود هذه عبادة هذه عبادة بباطل هذه عبادة هذه عبادة كلها مردودة على صاحبها لكن وجب على كما قال السائل رحمه الله تعالى للشيخ رحمه الله تعالى في اول كتاب الداء والدواء قال بعد ان سأل السؤال قال وما اخذ الله العهد على الجهال ان يتعلم يعني ان يسأله ويعلم الا بعد ان اخذ الله العهد على العلماء ان يعلموا ويبينوا فمهما رأيت نقصا عند الناس الا وسددت هذا ولا بد. وتحتشب ذلك عند الله عز وجل وتصبر وتتأدب قال لي اخم بالامس كنت معه في القاهرة قال انا ارى منكرا لا اطلق عصابي تتعب وافعل افعل قلت له خلاص. صدقت الاعلام فينا قال انا ركبت المترو ولجيت منظر مش عجبني صبرت شويتين كده ما عجبنيش الصبر رحت هيج في الناس كله في اصحاب هذا المنظر ويعني الناظرين اليه قلت له خلاص يبقى لما يقولوا فعلا ان احنا ارهابيين وان احنا انا ما قلتلوش كده يعني قلت لكن انا قلت له تصدقوا الاعلام فينا والناس يقولوا فعلا هم اللي بيقولوا عليكم صحراء لا لا لا قاعد شيخ الاسلامي احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله تعالى قال في علتي او كتيبه بديع واصلا مستخرج من الفتاوى كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو ملزمه صغيره مفيده جدا قال ويجب على الامر بالمعروف ان يكون عامرا بالمعروف بالمعروف والناهي عن المنكر ان يكون ناهيا عن المنكر بغير منكر فمهما رايت امرا وسلمه في دين الله عز وجل إلا شددته لكن بتمام الادب وتمام اللطف والصبر على الناس يعني وكن كراعي غنم كن كراعي الغنم لو عهد إليك بغنم قومك وكلهن عشاره أتضرب على بطنها أم تشير فقط وما من نبي بعث الا وكان قد رعى الغنم ليتدرب بذلك على رعايه الامم وسياسه الاقوام فينظر فيما يصلحها فاصبر عليهم وشدد واذا حسنت نيتك باذن الله تبارك وتعالى وسلمت طويتك اسال الله عز وجل أن ينفع بك وأن يسدد لسانك وإياك والشده والبأس على الناس وبالذات في هذا الزمان المستغن الناس عنه أصلا عن التعلم والدين فاصبروا عليه. عليه قال وبعد إني باليقين أشهد قوله باليقين طبعا واليقين منافل الشك كما سيأتينا في السبعة شروط التي هي من شروط لا إله إلا الله شهاده الاخلاص المنافي للشرك ألا يعبد بالحق مالوه سوى الرحمن قلنا قوله بالحق يستلزم امرين يستلزم امران الامر الاول ان الله يجب هو تبارك وتعالى بذاته ان يعبد بحق اي بعلم وفهم من كتاب وسنه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد مع انه يعبد فهو رد لا يقبله الله عز وجل. ليش عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم والحق الثاني ان كل معبود بغير الله أن كل معبود من غير الله زوجته بباطل عبد, عبد بباطل ما احلى ما قاله الله تبارك وتعالى في قصه عيسى عليه السلام لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ما في السماوات وما في الارض يخلق ما يشاء والله تعالى كل شيء قدير وفي قوله تبارك وتعالى ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام لماذا جاء بأكل الطعام لأن من أكل طعاما أراد أن يصرفه إله يبول ويغوط لا يصلح أبدا نحن نكفر بإله يبول ويغوط ولا نؤمن به خد بلك في قواعد التوحيد وجوب الكفر بالانداد وتصريح بذلك لا يكفي ان توقن انك كافر بالأنداد والطواغيت لا, لا لا يكفي الم ترى الى سيد الحنفاء وخليل رب الارض والسماء يقول لقومه كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا ها بالله وحده هذه معنى لا اله كفر بكل الالهه الا الله وحده لذا في الاذكار لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير من اله مثله من اله مثله له الملك كله وله الحمد كله لذا لما ناقش ربنا عز وجل المشركين قال لهم أروني ماذا خلقوا من الأرض قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله ما عندنا مانع فتحنا باب المناقشه تعالوا أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات اتوني بكتاب من قبل هذا أو أثرة من علم إن كنتم صادقين كل معبود من دون الله معبود بباطن ولائك الذين يلتمسون حاجاتهم من عند موتاهم كلهم اهل باطل كلهم اهل باطل لو تفقهوا فيما يقرؤون ونبهوا على ما ينطقون لتابوا لله رب العالمين انهم فيما يقرؤون في كل ركعه من فريضه او نافله اياك نعبد واياك نستعين إياك نعبد حصرت العبادة كلها لك فلا ينبغي لأحد أن يصرف أدنى نوع من أنواع العبودية لغيرك وإياك نستعين مهما استعان العالمون بغيرك جل ذكرك ولا إله غيرك فسعيهم باطل متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون والله لو استعمت بأهل السماوات وأهل الأرض على أمر لا يقدر عليه إلا الملك إلا الملك المليك. الملك ملك الملك ذو الجلال والإكرام الذي بيده الملك ما نفعك حديث ابن عباس يا غلام وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه المألوه الذي تالهه القلوب المعبود غايه العبوديه تمام الحب الذي يصل بصاحبه الى درجه الوله الوله مألوه معبود محبوب يا يعلم هذا الجماعه الحبيب يعلمون ان الحب ذل زل. ذل ولا ذل حطيت الدماغ في الارض ليه ذل ولا مهذل زل؟ ذل والله مولانا عفان الله من هذا الحب ذل تجد لا ينام جينا مبالح من الطائرة على الساعه 2 وشوية والوادي ويدا ماشي حط اتخذها انا متأكد هو مش عارف رايح فين الساعه 2 واخد طلع برا البلد وماشي تشكل لوحده خالص ما الذي اشهر عينه واشغف اذنه خد بالك دي ايه ودلاله والله هذا الذي يفعله هذا الفتى يفشر لنا لماذا قاموا الليل كله بركعة يحبون لكن يحبون الحق هذا يحب بباطن هذا ما يشعر بتاعه هذا لو ناجته حبيبته طوال الليل يحزن لقدوم الفجر طيب هو يحب ان يسمعه احد لا مخلص لا يحب ان يكشف ستر حبه هذا يفسر لك اخلاص الاولين ده بالمناظر المرئية الان وإن كان هذا بباطل ولكن الأول ولكن الأولين كانوا يحبون بحق هذا هو الشديد المألول المحبوب المستذل له هو ألم يقول شيخ الإسلام والعبودية, والعبودية قال وقولنا في العبودية أنها تمام الحب مع تمام المذلة ملخصها الطاعة يا سلام. ملخصها الطاعة ايه الطاعة ايه الطاعة يا سلام انا اتيك من ناحية بديعة نتربى بسببها وبالذات هذا الشباب المبارك اذا كان له والد او كانت له والده او كان له كلاهما في قوله تبارك وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة جناح الذل قال ان تكون عندهما كالعبد الذليل الذي لا يرفع عينا ولا يعصي امرا هذا الذل العبوديه هي تمام التذل عبد ذليل اتيك بلطيفه من السيره تبين لما جاء الاسرى اسرى يوم بدر وأوقفوا خارج الغرف قبل أن يدخلوا المسجد وكانوا أشرف أهل مكة قتل منهم سبعون وأسر سبعون في الطريق قتل رجلان النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط وجاء الباقون كان من أشرف الباقين سهيل بن عمرو يكنى ابي يزيد ويلقب بظل انياب شريقا من شرفاء قومه كان شريفا من شرفاء قومه ربطت يداه مختلفتين الى عنقه ذل ووقف طبعا منتظر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من راته راته سوده سوده بنت زمعى رضي الله عنها وهو من من فخذها من بطن من قبيلتها لعله ابن عم لها فرات ذله وانكساره فكيف أشرعت أن تقول كلمه عاتبها فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الذل الذي ألقاه الله على سهيل بن عمرو أبي يزيد قالت أما كان خيرا لك أما كان خير لك يا أبا يزيد أن تقتل حتى تقتل من أن تقف هذه الوقفة إلا خليك تعطي يديك وتسلم وتقف في موقف ذل هذا سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده الشاهد لكن أتم لك الرواية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ايه يا سودة ألا أراك تؤلبين على الله ورسوله بنت عزة بجعب يعني يهيج على الإسلام وأهله ألا أراك تؤلبين على الله ورسوله قالت يا رسول الله استغفر لي والله وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين قالت والله ما رأيت أبا يزيد هكذا حتى ما ملكت نفسي ما رأيته إلا ما ملكت نفسي فقلت له ما قلت فاستغفر لي فاستغفر لها صلى الله عليه وسلم هذا الذل لكن ذل بانكسار مع تمام الحب والانقياد المالوه المعبود بنوعي العباده تمام الذل وتمام الحب ولا يوجدان بالتمام والكمال الا بالله رب العالمين والا كم من محبوب صار مبغوضا واسال برضه الجماعه دي اول ما يخطبها ويكتب عليها ويدخل بيها لا عشتك وحياتك لانه كان على غير حب في الله ولا لله وكم من مبغوض صار محبوبا لما جاءت هند لتبايع قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اهند هذه قالت نعم والله يا رسول الله ما كان على وجه الارض من اهل خباء احب الي من ان يذلوا من اهل خبائك كلام مباشر وصدق صدق لهجه امراه واي امراه ربت لنا ملك العرب وسيدا من سادات حلمائهم ربت معاوية ابن ابي سفيان كان عند المفاخر يقول انا ابن هند انا ابن هند فلا تتعجب من صدق لهجتها تقول, وال... تقول والله يا رسول الله شوف, شوف كيف كان البغض قدر البغض وكيف انقلب حبا قالت والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض أهل خباء ما كان على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك كان تقتل تقتلوا وتؤسروا وتنتهك محارمكم والان ما على وجه الأرض من أهل خبائن، أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. إلا هو تبارك وتعالى حبه دائم والذل إليه باق وهما سر العبادة والانكسار في العبادة ودوام العبادة لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يجب على أحد ما لم يوجبه الله عز وجل عليه ولا يحرم عليه ما أحله الله له ومن فعل ذلك فهو معتد على الله عز وجل في ألوهيته لماذا رأيت فينا من ليس بصائم من اليوم انا لا اجب الصيام ولكن اذا كنت شابا لست بكهل فلما لم تغتنم شبابك في تمام العبودية لله رب العالمين حبا وذلا وانكسارا وتركا للشهوات شهوة الطعام والشراب والزوجه من اجله وانت ما زلت شابا لم تهرم بعد قويا لم تضعف بعد صحيحا لم تمرض بعد حيا لم تمت بعد هذا نطاق درسنا في كل مرة جملة بإذن الله تبارك وتعالى والموفق هو الله عز وجل والمثبت هو الله عز وجل من الآثار العقائديه ملتزمين بالمنظومه نقدم ما قدمه الشيخ تادبا معه ونؤخر ما اخره تادبا معه وننقد ما يستحق النقد وهذا نادر جدا أن ينقد مثلنا أن ينقد مثلنا شيخنا رحمة الله عليه الذي أحبه من كل قلب ثم ما يوافق ذلك من الكتاب والسنة والأثار جاء بها الشيخ أو لم يأتي بها نقدم ما جاء به الشيخ ونثني بما لم يأتي به ثم الأثار النبوية من السيرة من السيرة المباركة وما يوافقها من افعال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام او اثار التابعين على هذا تربينا على يدي شيخنا الجليل المبارك الذي ايضا لم نره انما تلقفنا العلم عنه سماعا والذي اقول انه لم يسمع احد احدا ما لم يسمع هذا الشيخ مهما سمعت فانك لم تسمع والله اعلم مثله والشيخ ابو حمزه عبد الرحيم الطحان ابحث عنه في طبقات النت او هذه الشبكه وانزل دروسه تستفيد كثيرا تتغير حياتك يتغير نظم حياتك وخاصه الخطباء والمدرسون والذين يتعنون مدارسه الناس الشيخ عبد الرحيم الطحان ابو حمزة عبد الرحيم الطحان حلبي شامي مبارك صادح بالحق فطرد من, من البلاد حتى وصل الان الى قطر ويحيى فيها وله زوجة من شبرخيط وكان يدرس هنا في الازهر يعني يتلقى العلمها هنا لكن برع الشيخ ايما براعه ايما براعه نعم لا كان له شرح على مقدمه الترمذي خمسمائه ساعه هذا الرجل تسمع منه ما لا تسمع من غيره ابدا حقيقه سمعنا كثيرا الان مثلا اقول لك انك لن تقرا من المشدثين المعاصرين الان الموجودين كما تقرا الشيخ محمد بن اسماعيل حفظ الله تعالى واني اريد ان ياتيني احدكم بشكين ماضيه اذبح به التعصب والتحزب كن مرهفا تسمع للجميع وتحب الجميع ولا تتبع سبيل الذين يفرقون بين اهل العلم هذا ليس بسبيل قوي وان كان لك مأخذ على بعض اخوانك فاحتفظ به لنفسك لا تنشره واتق الله انهم خدم لهذا الدين قال شيخنا ابو حمز في هذا المقام ينقل وبكى بكاء كثيرا ينقل عن شيخنا وحافظنا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يقول في بعض تراجم أهل العلم من رجال الحديث نقاد الحديث يقول لعلنا ودي الفائدة لعلنا ننقم نقول هذا ضعيف وهذا لا يؤخذ منه وهذا كذا وهذا كذا لعلنا ننقم على اقوام حطوا رحالهم في الجنه منذ مئتي سنه ممكن يكون في ضعف في الحديث لكنه من اكابر اولياء الله ممكن تنقم على شيخ وهو ولي من اولياء الله كيف تصنع مع قول الله عز وجل من عادى لي وليا وجب علينا ان نعرف احجامنا وان نتأدب مع جميع مشايخنا ونعتبر امرا مهما انهم ليسوا بمعصومين فلنتق الله اجمعين في اعراض اهل العلم طيب شهادة الاخلاص الا يعبد بالحق مالوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وان خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم محمدا ابلغ في المحامد من محمود محمدا صلى الله عليه وسلم هكذا سماه الله في القران محمدا صلى الله عليه وسلم فقال ربنا تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه وقال الله تبارك وتعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح ذا لهم وأن خير خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم إن من أعظم دلائل حب النبي صلى الله عليه وسلم كثره الصلاة والسلام عليه إن من ادعى حب النبي صلى الله عليه وسلم وغفل عن كثره الصلاة والسلام عليه هو واحد من اثنين لا محاله إما غافل ينبه وإما جاهل يعلم كثير من أهل العلم يغفلون وأظن ما منهم إن شاء الله رب العالمين أو هو جاهل يعلم قل له ما ينبغي لك أن يذكر عندك سيد الأنبياء وصفي الأدقياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم أنت تغفل عن الصلاة والسلام عليه كلما ذكر هب أنه ذكر في المجلس ألف مرة في كل مرة واجباء أن تقتفي أثر الله عز وجل في هذه المسألة وأثر الملائكة الكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا سلام يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم. يعني افعلوا كفعلي ربكم تبارك وتعالى مع نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم مع اعتقاد أنه بشر وأنه معصوم وأنه ليس له الكمال إلا أن تقصد بذلك الكمال البشري وان خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم في قوله وان خير خلقه يعني علوي الخلق وسفليه ليس احد مثل النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم خير الخلق اجمعين لا والله لا العرش ولا الكرسي ولا السماوات ولا الارض ولا البر ولا البحر ولا الانس ولا الجن ولا الملائكه الكرام والله ولا حملت العرش ولا الملائكه الكروبيون الكروبيين ولا جبريل عليه السلام ولا اسرافيل ولا ميكائيل ولا ملك الموت في منزله ولا هم جميعا مجتمعون ولا الانبياء ولا المرسلين عليهم الصلاه والسلام خد بالك بعقيدة احنا بنشرح عقيده كنت في درس قريب وين انا مشيت الاخ حتى لو ارهقك الامر على ما هو عليه كنت في درس قريب فقلت في باب توحيد رب العالمين انه لا احد يستحق ان يعبد بادنى عباده مما نص عليها مع الله عز وجل ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فخرج الرساله قال يا اخي هذه الكلمه ثقيله علي كيف تقول ولا النبي محمد يستحق ادنى نوع من انواع العباده الكلمه حق لكن ما تقولهاش خلاها تقولها بلطف شويه طب اعمل ايه في الوده بس؟ بالله عليكم يعني اعمل ايه فيه يعني ايه كلمة تجيل علي دي ايه التربية للنواعين عندي طبعا انا غريب وفي بلد غريبة وبعدين قلت يعني ايه خدني على جنب كمان والجامد قلت عالدهال وخلاني خليك تمشي وقال قلت حقول له ماشي قلت انا ده عايز ايه ده قلت يا حبيبي في الفاظ التوحيد يجب ان تخرج بكل قوة تتحملها او لا تتحملها قال لكن يعني تعرف يعني هي تربيه اعلاميه عايش كلمات منتقاه كده على تحسس تدغدغ المشاعر الا في التوحيد نحن نعتبر هذا في كل شيء الا في توحيد رب العالمين لا والله نبينا صلى الله عليه وسلم مع عظيم تعظيمنا له ونقول انه خير خلق الله قاطبه ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم نهج البردة لأحمد شوقي رحمه الله تعالى لو لم يلقى الله إلا بهذه القصيده أظن له وأرجو له النجاه بسبب هذه القصيرة قد نقى قدر استطاعته ما في بردة البصير من شركيات من ستيات لكن قال فيه قوله مباركه ومبلغ العلم فيه انه ايه بشر وانه خير خلق الله كلهم كلهم مقر بهذا لكن لا نصرف له ادنى نوع لا يستحق اصلا والله نكفر به اذا قال انا رب من دون الله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا كونوا عبادا لي من دون الله بل كونوا ربا لا يصبح لا هو ولا غير لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون قال الله تبارك وتعالى فيهم وقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه بل عباد مكرمون لا يشفقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين سورة الأنبياء وهذا كثير فلا يذهب واظن أنا أنزهكم إن شاء الله رب العالمين عن هذا أنه لا يذهب وهل الذهن أحدنا أن هذا التعظيم لمكانه النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه من الجائز أن يصرف له بعض التعظيم الخاص بالله رب العالمين حاشا وكلا حاشا وكلا لا والله ولا ادنى مثقال ذره مما يستحقه رب العالمين ينصرف لا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا العبد محمد عبد لما هو عبد اشرف منزله له انه ايه عبد وخاطبه الله بالعبوديه وشدد الله عليه في القران فليس معنى اننا نمدحه صلى الله عليه وسلم اننا نرفعه عن قدره هذا من هاج اهل السنه يقولون انه خير خلق الله قاطبة ويقولون عنه انه عبد كده نفك الاشتباك وقد فهم عنه ذلك اصحابه صلوات الله وسلامه عليه وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم اجمعين والاثار كثيره في هذا الامر كثيره مسكين النبينا صلى الله عليه وسلم مسكين مرض كما يمرض الناس صحيح حسن ربنا أن يمرض جاع وطعم ونهش اللحم ونهشه ودخل على جماعة فوجد عندهم لحما قال كأنهم يعلمون أننا نحب اللحم ما شاء الله أما ربنا هو يطعم ولا يطعم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين نبينا صلى الله عليه وسلم نام وهو على راحلته حتى كاد يسقط نسكيه صلى الله عليه وسلم عبد فجاء أبو قتادة فسنده هذا كان في أول الليل وصار بجانبه أبو قتادة من تعظيمه لسيده ونبيه صلى الله عليه وسلم لما ذهب هيعة من الليل ما هذا كثير خفق إخفاقة كانت أسد من البولة حتى كد يسقط النبي صلى الله عليه وسلم فدعمه أبو قتاله وهو يقول استوي رحمك الله أو يرحمك الله يعني اللهم أعني على إسناد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل بديع رواه الإمام مسلم بديع فلما كان في اخر الليل كاد يسقط حقيقة فاسنده بكل قوة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو قتادة ربعي بن الحارث رضي الله عنه فاستيقظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم مراد فقال منذ كم وانا على هذا الحال يا ابا قتادة قال منذ اول الليل يا رسول الله اما ربنا لا تاخذه شنة ولا نوم ليس معنى أننا نعظم قدر نبينا صلى الله عليه وسلم أننا نصرف عليه ادنى أدنى مشألة من مسائل العبودية اطلاقا سقط الناس فيه في هذا الأمر بين غال وجاف غال يا سلام غال كالبصير يقول إيش ماذا يقول يقول إن قلت في الأمر لا او قلت فيه نعم فخيره الله في لا منك او نعم قلت له كذاب كذاب مبير كذاب لقد قال الله عز وجل لنبيه يوم ان دعا على القبائل التي قتلت سبعين في شرية القراء ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون كم من مره اراد نبينا صلى الله عليه وسلم وأراد الله غير إرادته وكانت اراده الله نافذه واراده النبي صلى الله عليه وسلم صدقوني مع اراده الله عز وجل صدقوني لا اعتبار لها ولا اعتبار مع إرادة الله عز وجل لها اعتبار ما لها اعتبار اراد الله غير ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم حد مثال اراد النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن سعد بن ابي الصرح صحيح ولا لا اذ عبد الله بن سعد بن ابي الصرح اسلم وهاجر وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وبايع ثم ارتد كافرا وصار يعني يخوض في رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه فلما فتحت مكه اراد قتله هو اخ عثمان بن عفام رضي الله عنه من امه فاستجار بعثمان رضي الله عنه فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله يعني يريد أن يبايع له وأن صلى الله عليه وسلم يريد قتله فجاء به عثمان فمد عبد الله بن سعد يده ولمه الى إلى رسول الله الثاني، من تنقط العهد ها؟ وعثمان رضي الله عنه يقول يا رسول الله بايع عبد الله بن سعد فرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما يقول أن لا أبايع قال يا رسول الله بايع عبد الله بن سعد وطبعا كل ده وعبد الله بن سعد مادد ايده كده ما هو معلوم هذا مراق دمه يعني يقتل في الثالثه مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وبايعه فاخذ عثمان ومضى به قال اما كان منكم رجل رشيد لما راني أمسكت عن مبايعه الرجل ان يقوم فيقتله قالوا يا رسول الله لو أومأت إلينا لو أومط أو, أو مأت بشغماش بكذا قال ما كان ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين أنا. تكون لي ما نكتب يقول لك تقول نكتب ما تكون لي خائنة أعين ما ينبغي ما كان للنبي أن يكون له خائنة أعين يريد قتل عبد الله بن سعد بن عبي سرح يمن الله عز وجل على اهل شمال افريقية بالكامل مصر من النوبة الى ليبيا برقه وطرابلس هذه لكن ما كان يضرب ما ترابلس كان برقه وافريقية اللي هي تونس وبلاد المغرب ويعبد لله عز وجل اهل البربر جميعا ثم يموت رضي الله عنه ميتة كريمة مباركة ليس لك من الامر شيء فكيف يقال له ان قلت في الامر لا او قلت فيه نعم فخيرة الله في تبع ولا ايه هذا والله لا اجراء تبع هل ربنا تعالى تبع لنبينا صلى الله عليه وسلم حسوا كله بل ننزه الرب الكريم عن هذا لا لا نعم يستجيب دعاءه نعم يرفع يديه يستسقي ربه تبارك وتعالى فينطرهم سبعا وابيض ما هكذا قال ابو طالب عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في لميته البديعه وما كافرا وما نفعه هذا الكلام كما قال ربنا عز وجل عنه وهم ينهون عنه وينهون عنه يعني عدين حد يقرب لمحمد هذا محمد أشرف الناس أجمعين وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتام عصمة للأرامل يستسقى الغمام بوجهه بس يطلع كده يرفع وجهه يقول له يا سلام ما أكرم هذا الوجه علي أمطروهم سبعا من أجل رفع هذا الوجه إلينا شوف هناك ربنا يقول له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها لكن ليس لدرجة إيه إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيره الله في لا منك أو نعم وأن خير خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم ما ميزته النبي صلى الله عليه وسلم ما ميزته أخبرني بالله عليكم ما ميزته والله ان محمدا صلى الله عليه وسلم لرجل عادي جدا مثله كمثل يعني الشرفاء من القبائل كم من القبائل يعني هذا عمرو بن عبس يقول أنا ما. ابو ذر يقول انا ما سجدت لصمم عمرو بن عبس رضي الله عنه يقول كنت انا في الجاهليه ارى ان الناس ليسوا على شيء أبو بكر يقول أكرمت نفسي عن الكذب وأنا في الجاهلية وعن شرب الخمر والأحنف ابن قيش يقول أنا ما شربت خمرا منذ رأيت رجلا شريفا من قومنا يشرب خمرا ثم وضع يده يعبث في عذرته فأراد أن يأكلها فلما قربها شم رائحتها فكرهت قلت هذا هكذا الخمر يعني أشراف يفعلون. ما قيمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان جاءنا بالبينات والهدى والا اذا لم يأتي بالبينات والهدى فما فائدته لذا نقول للذين يحتفلون بالمولد لماذا تحتفلون بالمولد يا اخي هذا اكرم الله عز وجل العالمين بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا سلام خد بالك ذلك المولد دي بيعملوا عمايل طبعا احنانا اجوار السوق واحنا متربيين في قلب هذا طبعا مش كده انا بقى كنت متربي في السيده زينب نعم قعدت 8 سنين ونصف تقريبا في السيده زينب وطبعا يعني السيده زينب ايه الاول ما تدخلش المسجد تقعد ركعتين تحيه مسجد تحيه مسجد ايه لازم الاول تدخل على الشت وكراماتك يا سيده وتجرالها الفتح ولازم تطلع بظهرك وتعمل كده وانتفقه وعتطلع بوشك تده ضعرك ازاي دستورك يا دستورك يعني دستورك يعني بعد ابنك انا وصدقني زينب المباركة بنت علي رضي الله ما نزلت مصر ابدا ولا تعرفت وهذا القبر المشهور بالزينب هذا جالوا فيه روايتين شاقية مهجورة بني عليه هذا المقاب سيئة مهجورة شوف ذا يعني تلجح ناسة هم داخل فهم. وزمان الحناشه ماتت كمان او قالوا هي زينب امرأة اميره من امراء الدولة الفاطمية الدوله الضاله التي ادخلت علينا عبادة القبور سلم الله بلادنا ونجاها ونقاها من هذه القبور التي عبدت من دون الله عز وجل اما زينب يقول لك الحسن والحسين هناك عندهم برضو طب الحسن من قال قال لا لا لا هو الحشم وخلاص قبر تشريف كله عشان يبقى بجوار أخير حشم كلام يغم كلام هو إلى أنا لا أقول إلى الكفر أقرب إلى الجهل أق... أنه ممكن يكون كافر عاقل لكن جاهل كلام يغم هؤلاء الذين يحتفلون بالمولد على ما تحتفلون على مولد محمد صلى الله عليه وسلم يحتفلون بمولد محمد صلى الله عليه وسلم اعظم ما يحتفلون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم بليلة القدر هل يقومون ليلة القدر ابدا والله كل طوائف الصوفية المبتدعه الذين يعني الضالون المضلون يا اخوانا يا لما يكون درس لي او لغيري المسجد يبقى فيه يعني درس انت لو انت في محاضرة في كلية او درس في الثانوية تطلع وتدخل كده قدام المدرس براحتك ولا بتستأذن ولما تغضب يكرشك ما هو الشيخ مصطفى ما قال لكمش انتوا عارفين الحجاج لما نزل الكوفة قال ايه لاصحابها قال لهم العصا اللي كنت بقد السوق سقط مني صوت الذي كنت ادبكم به بالامس فاتخذت هذا مكانه اللي هو الشيخ طبعا لا يصلح هذا الكلام لإخوة الكرام ولكن والله لوددت ان يربينا شيخ بخرزانته قال عبد الله بن المبارك اننا نحتاج لقليل من الادب اكثر من حاجتنا لكثير من العلم يا ليتنا يربينا شيخ بعصاه وسوطه شيخ كده يقبل ان اخوانه يبقوا كده متنافرين في المسجد غير مقتصد انا ما... انا لا احرج احدا ولكن انا قلت لك الدرس حيبقى شمولي كامل كامل اخواني في قطور وفي بسيون ساعات بيشتكوا يقولوا بيخرج خالص عن ال عن المنهج يعني منهجي واحنا في تربية التعليم ولا وانا مطالب ان انا اخلص لك المنهج انا مطالب بقدر استطاعتي أن أخرج نفسي وإياك إلى الإطار الذي يرتضيه رب العالمين من كل شيء من العلم والفهم والفقه والأدب والسير وما شابه لأنه لا يتربى أحد بقدر تربيته بالأفكار. فالذين يحتفلون بمولده مبتدعون لا شك في ذلك وكل صاحب بدعة إنما بدعته قائمة على نقض سنه معروفة مشهورة فلا تجد احدا قائم على بدعه يدافع عنها الا وهو مبطل في حق وواجب لابد لا بد لا يجتمعان ابدا أبدا حق وباطل لا يجتمعان تجدهم عشرناهم في ليله القدر ايه يعملوا ليله القدر ولا حاجه ولا حاجه صلو يطلعوا بره زي اي ليله في العشر الاواخر زي اي ليله كوتشينه والضمنه والطاوله والش طبعا من شبابهم شطرنج والجوزه والشاشه, والشاشة والشيشه حياته. ليالي رمضان عندهم بين الشاشات والشيشات أما أهل السنة أهل الأثر لا يعبدون إلا بعلم ينظرون أين موطئ قدم النبي صلى الله عليه وسلم قدر شفاعتهم بيحاول يضع موضع قدمه على موضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم يحاول يحاول والموافق هو الله عز وجل والموافق هو الله عز وجل واحد قاعد واجع في دماغي ازاي كيف تحارب انت اسمه الجمال اللي بيجرده للايه المياتم والسرادقات والعجل مش بواجب العجل واجب ولا مش واجب واجب انا بحش عايز تجاوب يعني افضل براحتك افضل بناحفظك كل ما اتاك رجل من هؤلاء الاشاوس وهو يهجم عليك تذكر دوما قول الله تبارك وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتك كلمة طيرو بس كلمة حق مش كلمة كبر لان فرق بينهما اهدى عليه كده وقل له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افرغت يا عمي بادب كمثل العنكبوت واجب ولا ما هو واجب ادخل شويه كده ما تدخلش قدام محمد كده تدخل قدام اي نعم بناء يستر قلت له والله واجب لكن اخبرني عن صلاه الجماعه واجب ولا ما هي واجب تنقطع بالرجل فطبعا انا لم اتعرض له ولكن قلت له سبحان الله كثير من الناس اخوانا الكرام مباركين قد بهم ما بيبقوا يعني حريصين جدا على الرسميات والصور اكثر من حرصهم على الواجبات الشرعيه فلو ان الناس حقيقه التزموا الواجبات الشرعيه كالتزامهم بالمراسم العرفيه اظن انهم ما دخل احد من النار واجب ولا ما واجب حاجه واجب يلا عشان نعذب يعطل الدنيا عشان يعذب يا ليته يعطل الدنيا من أجل صراط الجمع كذلك في يحتفلون بالمولد أكثر من احتفالهم بليلة انا أنزلناه في ليلة القدر. ما فائدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصلا إذا لم يبعث ما فائدة أخبروني ما فائدة موسى إذا لم يبعث عليه الصلاه والسلام ما فائدة عيسى عليه الصلاه والسلام إذا لم يبعث ما فائدة يونس لا. ما فائدة الشعبي إذا لم يكن من أهل العلم ماذا قال الأعمش سليمان بن مهران يقول والله لولا هذا القرآن و... وما عندي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنت أحد بائع البقل في الكوفة كان على رأسي دناء ومشي اقول يا اللي ياكل سمك شر ما هو البقل هناك اللي هو السمك الشر وطبعا يا ابو سمك شر ده انت ما تطقش ريحته اي والله كان مرشح لي مرة واحدة يعني اتزوجها في مدينه من المدن طب ايه شغلتها قالوا يا سلام عندها شادر شمل قلت دراحتها تغمي عنها مش عارف اختي بقول لك ده حتى امبارحها سفره مش عايز. لكن هذا الاعمس سليمان بن مهران ملء السمع والبصر ملء السمع والبصر اللي خلاه كده لما أخذ بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يأخذ بهديه يرتفع إحنا مين إحنا ترجم لأي عالم على وجه الأرض أي عالم من البخاري من الشافعي من أحمد رحمة الله عليهم, على عليهم أجمعين ورضي الله عنهم أجمعين كلهم أبناء نشاء كلهم كانوا يتامى لا ذكر لهم أحمد ما أدرك أباه مات أبوه وهو بعد الشاب الأب اللي مات شاب كان من جند السلطان فأفرض الله أحمد الشافعي لم يرى أباه محمد بن ادريس الشافعي المطلبي لم يرى أباه أمه كانت امرأة عاقلة المهم الأم سفيان الثوري ما رأى أباه امه قالت اطلب العلم وانا اكفيك بمغزني لما اخذوا بهذا العلم صار الثوري امير المؤمنين في الحديث ابن عيينه سيد من شادات الرواة عن محمد بن شهاب الزهري الاعمش الاعمش شعبة شعبة بن الحجاج السلام يقول عنه تلامذته بعض تلامذته يقول حدثني الضخم عن الضخام شعبة ابن الحجاج ابن رئان الضخم يقولون عن شعبة العلماء شعبة من شعبة شفت الشجرة طلع منها شعبة الشعبة دي كلها العلماء لكن اصل الشجرة مين شعبة ابن الحجاج مين ده ابن مين إذا لم يأخذ بهذا الهدف فكيف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما سر تعظيمنا له من جاءنا بالبينات والهدى البينات القرآن الذي لا ياتيه البطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد والهدى خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وهي السنة المباركة من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق صلى الله عليه وسلم رسوله الى جميع الخلق انس وجن جميع هنا يعني الى جميع من ارسل اليهم ليس الى الملائكه مثلا صحيح ايوه وليس الى الاسماك في البحر ولا الوحوش في البر وإلا هم خلق لان جميع وكل من صفات العموم والشمول الا ما يكون لها شاهد انها تخرج كمثلا قول الله تبارك وتعالى ما أتت ما تظر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم تدمر كل شيء بإذن ربها هل دمرت الجبال يبقى تدمر كل شيء مما شأنه التدمير أو تدمر كل شيء آذن الله فيه بالتدمير رسوله إلى جميع الخلق ما معنى بقى جميع الخلق في هذا واحد جاو نعم جميع من أرسل إليه وخصه الله عز وجل برسالة قال صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة وفي رواية قال إنما بعثت إلى الثقلين إلى الأحمر والأسود الأحمر اللي هو الإمس والأسود اللي هو الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحد الحمد لله رب العالمين الجمعة قبل الماضية كل اخ يدخل على النت ينجل خطبه الحرم المكي الجمعة قبل الماضية الجمعة قبل الماضية تشوف. تقدر تدخل على النت وتأتي بدروس الحرامين وخطب هات خطبة الشيخ انا لا اذكر اسمه احد الشباب وددت والله ان اقبل رأسه بل ويديه ورجليه وهو شاب صغير بعد خطبة حوالي 25 ديجيجة مش هتاخد منك وقت كبير كلماتها تحفظ قليلا كلمات قليلا وتحفظ وهو يتكلم عن السلفين انصف الشيخ ايوما انصار وابى ان يتحوز عليها طائفة دون طائفة فيش طائفة تقول احنا سلفيين مش السلفي قال لا لا هذا كلام غير صحيح الذي يهاجم السلفيه ايا كان موقعه بجاء استاذ في الازهر اذا كان مثلا اعلامي اذا كان سياسي هذا مسكين هذا لا يدري انه يهاجم من هاج حياة يهاجم سنه النبي صلى الله عليه وسلم لذا انا لا احب ان يسمى الناس بالسلفيين انا احب ان يسموا باهل السنه لما حصرنا انفسنا في اسم صحيح لكن نطاقه ضيق وتركنا اسما اصح لكن نطاقه اوسع فعوقبنا بانهجمنا حد يراجع الكلمات دي يقولها تاني حد كان مستيقظ وانا بقول الكلام ده قول يا أو هجمنا نعم وطرقنا لا يستطيع أحد أن يهاجم مجي واحد يقول إيه جماعة السنيين أهل السنة دول ناس مش مزبوطة حاربوهم. حد يسمع له هو يتكسج يقول كده تعال, تعال تعال أهل السنة مش مصبوطين نعم تعال يا مفتدع انت يا مفتد <تصفيق> إنما جماعة السلفيين ممكن يكون انصر سنة. ممكن يكون ازهري ممكن ما هو احنا ارتضينا لانفسنا نطاقا ضيقا ايه اللي دخلك انت النطاق الضيق ده ارض الله واسعه قلت لأ انا عايز بس البيت الدورين ده طب بس كده رب. إيه مين اللي قال لك كده هو البيت وحش هو ضيق ابدا ده البيت مبني على 700 متر الاوضه فيه 9, .9 حد قال لك لا لكن إيه اللي خلق تترك الأرض الفشيحة أرض الله الوسعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هل كلمة الشلفين غلط. لها أثر لها أثر صحيحة صحيح. لكن هناك أصح منه لذا نقول لا ينبغي لأحدا أن يهاجم الشلفية إنه يهاجم في الحقيقة السنة مرادف السنة لكن المرادف الضيق دائما المرادف لا يأتي بكل معنى أصل الكلمة اطلاقا في كل الاحوال واما ان نقول ان السلفيين يقولون برأي واحد ويستمسكون به وينقضون أو يعني يتركون على الاقل يتركون الاراء الاخرى هذا لعمر الله الظلم البين والذي يتهم اخواننا بهذا هذا يعني غير منصف الظالم هو عايز يقوله خلاص شعب بعض الناس كده يقولوا خلاص برضو كان في مجلس من المجالس بمناسبة الجماعة دراويش ربنا يتب علينا وعليهم قال لي انت ازاي تقول ان مفيش حشمه مجامعات في في المساجد وربنا بيقول واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى مقام ده ولا ما هو مقام ما شاء الله ايش الجلال البديع ربنا يهديك واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى مقام هذا ولا ما هو مقام سبحان الله ممكن يكون دي شبهه على الناس جميعا اللي بلا بد على اهل العلم ان يوضحوا ما معنى مقام ابراهيم لحد النهارده في الحج والعمره تجد اقوام يتمسحون بمقام ابراهيم فاكرين انه مقام زي مقام كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة واحد ما شاء الله طويل عريض ما شاء الله عليه قاعد يبوس في الايه في العمدان ده لسه ما راحش الروضه انا مش عارف لما يروح الروضة سيعمل حلحة قاعد جاعد يبصه العبدال فطبعا هو هيئة المصري وانا كنت تعلمت حاجة قديما عام 83 من الميلاد في القرن الماضي ان انا اتكلم هناك باللغة العربية القريبة الى السعودية عشان يحترموني المصريين بالذات لكن لو تكلمت بلهجة المصريين يزدروك مهما اتيتهم من دليل في عام وثمانين كنا نازلين نطوف طواف الافاضه ففحد مصري حاج مصر حاج مصر مبهدل الاوتوبيس كتير تعلم انتم ما بتتفهموش انتم قدامكم 100 سنه لحد ما تتعلموا ان نعرف الكدابه بتاعت قلت له يا اخي فاضل نحن هنا في مكان يعني في شهر حرام في بلد حرام في ايام مباركة يعني هذا لا ينبغي والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المقام كلكم لادم وادم من تراب لا فضل لعجمي على فضل أنا, بناه فضل أنا, انا اخطا قلت لان ربنا تبارك وتعالى قال فمن فرض فيهن الحد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزولوا فان خير الزاد التقوى وهذا ما ينبغي هذا منافذ التقوى اتكلم كده خلاص انا اسف انا ان شاء الله طول الوقت احنا كمصريين يعني يجب ان احنا نطلع صراحه قال له انت مصري قلت له ايه قال انت عمل لي مصلح زمانك ورجع تاني للشيل يعني أنا, انا عيب ان انا مصري فده تعلمتها من يوم ان انا لما اتكلم مع مصريين هناك اتكلم باللغه العربيه الفصحى فهو ايه يتحير يقول يكون واحد من ال من الناس الاكبر اصحب هذا المكان اللي زعلني ولا تخرس وهو يحترم السعوديين جدا فقلت له يا شيخ حفظك الله عز وجل هذا ما في شيء هذا رخام اتم من ايطاليا هذا شوف منين هذا جاء الرخام كيف تقدميه بل بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم لحرمه لتحريم هذا ونهى عن هذا فانكف الرجل مش اشكد بجد. نشيت العهد الاول قلت له بعد ان احنا عندنا يعني للأسف الناس تربوا على هذا وبالذات عند البدوي انت مالك بقى ومال البدوي ايه اللي جاب البدوي هنا وقال اقوالا تدل على ان البدوي ومكانه افضل من هنا قلت انا السبب كان يجب ان انا ايه اكتم خلاص فاهم الاول ما كان يجب ان انا اعقد فعلا حقيقه خير الكلام ما قل ودل المتبع لاثار اهل العلم يجد انهم يصيبون اذا اصابوا الحق وانصع الرجل أهل اهل العلم من اهل السنه الذين هم على طريق الشلل يشترطون على المتكلم في المسائل ان يعلم المساله ويفهمها ويعلم دليل ما يقول ويعلم, دليل ويعلم قول المخالف ويعلم دليل المخالف ويعلم التبجير وإلا يسكت هتقول لي ده ده احنا لو غربلنا مصر مش هيجي خمسة ستة بكده خلاص همه الخمسة ستة اللي يتكلمه والباقي يسكت هو كله تكلم هو لازم كله يتكلم ما يمنع أن يكون لنا كبير يتكلم عنا فإذا تكلم وجب على الجميع أن يسكت لجم لكن كله يتكلم يخطئ الجميع ويخطئ بعضنا بعضا الخمسة هم زي ما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يجب على الامر بالمعروف أن يعلم أن الذي سيأمر به أصلا معروف لا لخيب يكون يأمر بالمعروف يظن أنه معروف وهو منكر زي واحد الله يحفظه ويقول لي يا شيخ الله لكن أخده بالكم من فلان والله مسكين يا رجل مسكين ما يجد يتعشى والله انا في يوم من الايام صعد علي حال قلت يالله معايا بكو معسل اروح اشربه معاه والابتغاء مرضات الله تصدق عليه بكرسي معسل هو يظن هذا معروف هذا معروف ولا منكر منكر الاول يعلم انه معروف ثم يأمر بالمعروف بالمعروف ولا ينتج منه منكر لابد فكذلك الذي يتكلم في المسائل يحاطوا علما بالمساله يفهم السؤال ايه لان بعض الناس من تلتين السؤال يجاوب بالراحة انت لست اياس ابن معاويه الذكي واحد يقول له انا اكره فيك ثلاثا قال له ايه قال له تسرع في الاجابه من قبل ان تنتهي المساله ولك ثوب غليظ مش من لبس لنا ازرق بني كحلي ايه شيخ في الابيض وتتكلم كثيرا لا تشكد قال له ممكن ارد قال له تفضل قال له الله جل واحد واحد كام قال له اثنين قال له انت اسرحت جوه الاجابة قال له هل يجهلها احد قالها هكذا انا اذا جاءني السؤال افهمه سريعا زي انت ما فهمت واحد واحد كام انا فافهم المسألة سريعا اجيب سريعا واما الثوب الذي يلبسه انا احب ان البس ثوبا يخدمني لا احب ان البس ثوبا اخدمه لازرج والكوشلي والبتان مش برين في عفاشة خلينا عايشين وخلصا نملى الابيض أجل بقعة كل الناس في وأما كلامي كثيرا اقول حقا أم اقول باطلا قال لا والله تقول حق قال لا مانع أن تكسر من الحق ما دمت تتكلم حق تكلم يعني فاذا علمت المساله لا يكفي يجب ان تعلم دليلها قبل الاجابه دليل الاجابه بتاعتك وأن تعلم قول المخالف وأن تعلم أدلة المخالف وألا تحقر المخالف وجميع اخواننا كذلك أعجبني جدا ردا منقولا عن شيخ منقول أنا ما سمعته لأني ما عندي جهاز تلفزيون الحمد لله رب العالمين بل في وصيتي أني أبرأ إلى الله عز وجل من هذا الجهاز أنا وجميع أهل بيتي واوصي عيالي الا يدخلونه البيت ابدا ابدا وان من ادخله بعد ذلك فهو على كفالته عند ربه تبارك وتعالى قالوا ان شيخ سال قال يعني يعني انتم تهاجمون السلفيين تهاجمون اهل السنه وهم يستوعبونكم جميعا ادبا وعلما ولطفا وكرما وجودا حقيقه والله يا عباد الله كنت في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرني احد اخواني الشيخ نصر المخلاوي من العجزين الله يحفظه ان في شاب كان جاي على قناه الرحمه وهو ينزل السباحة حمام السباحه انكسرت عنقه فشلت اطرافه قال هو الاخ هنا وعايز يشوفك قال ما عندكم احد من مشاكل له فلان فقال عايز يشوفك رحت له وسلمت عليه دعاني الى بيته فذهبت او الى مكان اقامته فجاء اخوه دعاه من البحرين يزروه دعاه من الكويت يزروه كل واجتمعنا دعاه من السعودية يزروه قعدنا اجتمعنا جميعا هناك فسعيت الشيخ الطريري وبقيه مباركة من علماء الجزيرة كانوا موجودين فقال احدهم كلمة لطيفة دكتور هو حفظ الله تعالى قال الشيخ عبد العزيز بن باز طبعا انا فتلمذت على يديه وحضرت له زمنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى كنت احضر درسه في المسجد الحرام على قدم واحد. لكش مكان لرد لك عشان تريح رجلة تحطها مكان رجلها وترفع كاد أحدنا يموت في شاحة الكعبة المفتوحة من الاختناق من شدة الزحاب حضورا للشيخ رحمه الله تعالى الشيخ هذا كان قمة في الأدب قمة في الأدب مع المخالف قال له احنا, إحنا نسعى جميع المخالفين لماذا لا تسعوننا يعني إحنا هاجمنا أحدا فيكم وأنتم أهل لأن تهجموا إنتم كلكم فكم العبر؟ ومع ذلك إحنا نحترمكم لماذا لا تحترموننا على كل؟ قال الاخ هذا الشيخ دكتور رحمة الله تعالى قال الشيخ قالوا له يعني قادم الآن على وزير أوقاف دولة معينة من الدول حرب على الله ورسوله منع الكتاتيب وفعل كذا وفعل كذا والمساجد تغلق وما في دروس وقفل على الدنيا الحلال هذا الشيخ ضريفه قال المرافق ليه اول ما اجا سلم عليه غمزني او كما حدث يعني فغمزه راح مسكوا وراسه الشيخ عبد العزيز ها نحن نسعى الجميع جنب بس رشيخ صدقني هذا مفيد جدا مع المخالف اوعى تيجي على واحد من والدي البدعي وتقول له شيخ انت جرب اوعى اياك تقتله لا تنقذه روح زوره وتقدب معاه وهدي وطبطب عليه ولكن يقول لك المهم ان يكون هناك شيء يقول لك ان لك ان المهم شيء يقول لك ان هناك شيء يقول لك ان هناك شيء يقول لك ان هناك شيء يقول لك ان هناك شيء يقول لك ان على ملك يقول لك ان هناك شيء يقول لك ده هناك شيء بقى الشيخ ان هناك شيء يقول يعني ان هناك فجاءوا بطعام فجعل الشيخ طبعا ايه الاخوة يأتوه بطائب الطعام يجحطت قدامه وهو ماشي بايده اصلا لحد ما قعد بجنبه يعني وبعدين بجله يعني ألا أعبر انك اغلقت الكتاتيب وانا عندك ما عندك دروس ولا عندك محاضرة يعني انا ارى انك يعني ما شاء الله لا قوتك الا بلاك في خير ان شاء الله ولا في خير ولا في اجناء خير لكنه كما قال شعيب اني اراكم بايه بخير هتخسر حاجه ما تقول كلمه طيبه كلمه طيبه تعود هذا عود لسانه لولا نار بيقول للكلب يا وشتم الكلب وقلت لا لا شفتم الكلب صدقني هذا اليوم حدا قال لنا اهل العلم عود لسانك على القول الحسن قال الله عز وجل وقول للناس ايه ستخسر حاجه قلت بارك الله فيك انا ارى أن, أن, ان تجعل لك عند الله يدن كل ولد يحفظ القران يدعو لك ولك فيه اجر أرى لك ذلك إن شاء الله وظهر كل شيخ يرق المحاضرة ياتم يأمر فهو معروفة أنا أنت اللي فيه أجل إن شاء الله وظهر كل واحد بعد كده يترتب عليه ان يعمل بهذا الكلام لك فيه أجل حذبت الله خذ هذه كل شوية لديه حدة طيبة من الطعام اللحر شيخ يقول له والله لا والله هذه وبعدين يقعد يحس لحد ما يحطها له فحناكو التنعز يقول له لا لا كف يا رجل رجع بلده وأمر بفتح الكتاتيب والدروس بعدين قالوا له أبشر يا شيخ امسل يا سيخ فعمل بقى الشيخ الايه الحركة اللي كان دايما يعمله في الدرس معانا. الاخ يقول له بس بنتا فيها لان حضرت الشيخ لان يدي الشيخ كان دايما وهو قاعد عليه غطرة يعني عباد الله حمرى يجب جلها تلاتين سنة بهتانا والله ما ارضى انا البسن وممكن تبقى مجطعة وشتة عباية يعلم بها ربنا وقاعد هو الشيخ كان قليل الحجم على الكرسي بتاع الكبار رهية العلماء ده قاعد جاعد على جنب منك دوت وشاب الكل دفاع يقعد كمان اثنين جنب وقاعد متواضع كده وقاعد ايه يعمل في الغوطة كده فقالوا له الرجل روح فتح كتيب وعمل الحمد لله ها لعل بعض التقدير لمن لا يستحق يأتي بفائدة ده كلام الشيخ من تحت غسله ما تقوم تبوش إذ أبوه مش إله هو عشان الله إن يأتي من ورائه إيه خير كما فعل عبد الله بن حذافة مع أمير الروم عمل ايه قب الرأسه وبعدين أطلق الأسار طب ما يقول له بوش هي تكنيل على خلفه ده تميل صحيح هي ويت آخرك يقول يا سلام باش راس تميل صحيح ابص راس الجل واعتقوا رقابا إن أهل الدنيا يستذلون أنفسهم من أجل جنيه ودكة كدع تكتب مش عارف مشينا في الطينه واديني ما ارمال انت معلش المهم الجنيه يعني معناها كده المهم الجنيه شوف الذل المهم الجنيه ليه يا طب يبقى احنا اول احترام المخالف هذا من اعظم مسالك الدعوه من اعظم مسالك الدعوه هكذا علمونا حفظكم الله تعالى من جاءنا بالبينات والهدى رسوله الى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله والآله والصحب دواما صرمد وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول عجبان جوي لمن أراد لي. لمش عايز في أوسع الإذن أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ما هذا يا سلام لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر فضلوا فضل. ألا أخبركم بخبر النفر الثلاثة أما أحدهم فاوى إلى الله فاواه الله إليه وأما الثاني فاستحي فاشتحيا الله منه وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه خد بالك كلماتهم هناك مش نظم كده لقى كلام ملفك فحطوه كده على بعضه زي الجماعه بتقول أغاني كلمتين على كلمتين بيلزق تلزيك كده ويلا وياخد فلوس أها أها وياخد فلوس كان يوم خميس وصبح جمعه ونسة حضا وجعد للساعه اتنين وجنبين أها أها فطبعا انا من فلجتي قلت لهم في الخط يعني حتى يعني الاذواق ذهب كان زمان لهم والله يعني واحد قاعد يطربش كده طول الليل بس هو يقول كلام مفيد انما جايبين حمار ينهق يقول اها اها واغر كده أه وبياخد فلجس نشأل عدي ولد بيقول لي صاحبي بحبك يا حمار قلت لي انت غلط جلد اغنيه يا استاذ تردي ذوق تعرف بقى هما سابوا ايه كل هذه الشديد ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المجين كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتفكر اول الالباب لا يستقيم واحد يقول الكلام ده يتلذذ بهذا الكلام في اذانهم وقت وهو عليهم عمل مابوش ابدا هتعمل في ايه يا سلام وبعد هذا النظم في الاصول لمن اراد منهج الرسول سألني اياه من لا بد لي من امتثال امره الممثال لي انا حفظها من امتثال امره ستجدها في الكتاب من امتثال سؤله نعم علل سؤاله ما شاء الله روايات يا مولاد روايات يا مولاد لا أنا أ... لماذا طب تعرف ما الحب الا للحبيب الاولي انا احببت الشيخ الشيخ علي. أنا أسمع اسمه بس أكاد أبني هو الشيخ حبيبي الشيخ عبد الحين الطحان تربيت عليهم يا أخي تربيت على أديهم مهما أتوني بكتب في العقيدة لا أعظم قدر كتب السلام تجيب لي بقى مثلا سيدي الشيخ عبد العظيم الله يحفظه أو سيدي الشيخ ياسر أو سيدي الشيخ جاب كتاب في العقيدة أقول له يا أخي بس الشيخ عبد الشيخ الله تعالى تعالى للأكادر أخرج حتعملي حتقتبس من دون طب ما تسيبني انا رو... زي واحد جايلي بيقول لي ايه شفت كتاب الشيخ فلان الفلاني في السيره قلت له خد الراحه طبعا سيد من سادات شباب الدعوه احبه للغايه لكن لا أحبه كتابته. احب كتابته ما بحبش ليه انا تربيت على غير كده انا تربيت اقرا في يعني تاريخ الاسلام للإمام الذهبي الفضل جزله تربيت ان انا اقرا في البدايه والنهايه من كثير التاريخ الكبير لابن جرير الطبر انا ما ان بدأ وما لأن أنت هتجيب لي من هناك وتدخل لي الالفاظ بتاعتنا والاشياء فينجي مستواي انا اروح منك فين انا لذا احب جدا هؤلاء سمعت حفظت مهما تاتني ما الحب الا للحبيب الاول شالني اياه من لا بد لي من امتثال امره الممتثل شيخي قال لي اعمل قلت له حاضر فقلت مع عجزي ومع اشفاقي معتمدا على البديع الباقي هو قال له والله انا لست صاحب هذه الصنعه يعني انا مسكين وحاول يعتذر قال له لابد انت شاب عندنا مؤتمن معتمد انظم التوحيد في منظومه يسهل حفظها على طلبه العلم الى الله اعتمادي عليه فقلت مع عجزي ومن اعترف بعجزه اعانه الله عز وجل ومع اشفاقي خوفي من الا اسدد حجبان قوي في حاجه يا عباد الله قريبه منها في السن من أحب الأحاديث إليه أهيم جدا في مدرسة هذا الحديث وأشباهه وأضغاره حديث المداين من بني إسرائيل لا لا لا ده حديث يجب أن الأمة تاخد لها أجازة يومين تروح الشوء والعلماء يبعدوا في كل قناة يدرسوا هذا الحديث للناس تقرب رجل من بني اسرائيل رجلا الف دينار فقال اأتني بكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدقت حبيبي له الله قال اأتني بشهيد قال كفى بالله شهيدا قال صدقت فوزم له الف دينار لما جاء الموعد هاج البحر فلم يجد قاربا يعبر الى صاحبه فاخذ خشبه ونقرها ووضع ال دينار وزججها وقال اللهم اني استقرضت من عبدك فلانا 1000 دينار فقال ابغني كفيلا قلت كفى بالله كفيلا فرضي وقال ابغني شهيدا قلت كفى بالله شهيدا اللهم عني والبحر مغتلم صاحبه هناك ملاجاش حاجة انت حافظ طبعا الحديث اخذ يا وجل يمو. اخذ حطب لعيالي فانشرها المهم اخر صاحبه لما هدى البحر اخذ الف دمار وراح دي بجا هي شاهد هنا واقل الحديث مليء بالفوائد مليء بالفوائد بس دي فائدة عايزة جوهرة والله عايزك كعبد الله بن عباس غوص غواص ينزل يجيب لقلق يقولك ايه رأيك في الدرة دي يزن الرجل ذهبا وفضبا هنا الفائدة جاب ال دينار وقال له قال له انت بعتلي حاجة قبل كده قال له انا قلت لك شوف ما فيش كدبه هنا الشاهد اهو شاهد افتح اذني قلبك لا اذني راسه قال له انا ما لاقيتش قارض بالنهار قال له انت بعت حاجة قبل كده قال له انا قلت لك ما جالش لا اي ولا قال لا ها السؤال الان لماذا وقد استوكل الله تعالى في ان يوصل الالف دينار ذهب بالف اخرى عايز الاجابه فقلت مع عجزي ومع اشفاقي لو قلت ان الله سيؤدي عني زكيت نفسي وقلت انا ولي يستجيب الله دعوتي لكن هو استحقر نفسه واستقل بسأن نفسه فقال انا مسكين انا مسكين الالف دينار بقى ربنا حيستجيب لمثلي عوض على الله في الالف دينار اثن اعطي الرجل حقا ولا يعتمد على حسن ظنه بالله رب العالمين لعل الله عز وجل اطلع عليه وقال اعمل في غير معتمل لا اقبل لك فهو خائف فراح قال له قال له اذهب بمالك بارك الله لك فيه فقد ادى عنك كثيرك فالله. والله هذه اللحظه احب الي من الدنيا وما فيها وفقنا الله وإياك فقلت مع عجزي ومع اشفاقي معتمدا على البديع الباقي اعلم بان الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا ذا كلام يترك الخلق سدى وهملا يستحيل على ربنا تبارك وتعالى يستحيل ولكن ربما يموت الشخص على عقيله فاشيا فكيف ما من قال سكت؟ من قال سكت؟ الذي يدلك على الصمت هذا مخذول وهل سكت الصحابة؟ هل سكت سلفنا؟ لا احنا عايزين درس جديد خالص. على فكرة كيف نشكر كلمة جميلة والله ده دلال على ان احنا يجب ان احنا, إن احنا كلنا بنشتغل شدق ولا هو فينا بيشتغل الا ما ان شاء الله هل رأى احد منا منكرا فتلطف في تغييره كلنا يرى المنكر طيب بش ربنا يسلم ولا نشارك فيه ربنا يسلم ولا نشارك فيه تلاقي اخ ما شاء الله عليه والشمت والثوب وال إيه حبيب ما شاء ما شاء الله عليك من مثلك أنت منظرك كده يذكرنا بالصحابة هو وقف المعزل تلقى العشاء مين أصل زوجتي والله لابوك كيف تجترئ على البدعتي كأنك تقول أن رسول صلى الله عليه وسلم ولا تستاذنه هل ينبغي لك أن تذهب حتى تستاذنه راجع آخر شرط الموضوع راجعها كده لم يذهبوا حتى يستأذنوا رايح فين؟ رايح المنظورة تعمل ايه؟ استأذن من الناس سلم الأول يقول لهنا رايح المكان الفلاني لأجل كذا وكذا تأذنوا لي؟ طبعا ده فعل الصدقين الأكابر على الأقل فيما قد علمت أنه بدع لكن كيف نسكت؟ ده معنى كده أن الكل بيتكلم. ده مين ده؟ ده يبقى ما حد محد أنتما حجوكوش تدوا حد تتعملكم معهد أنت حجوكم تطلعوا تدرسوا بالدنيا بحالها كيف نسكت ده كلام جميل يعني كله بتكلم يا حبيبي جاء أبو بكر رضي الله عنه فبايع وخرج ما جلس بجواره المغرب حسنا خرج فجاء بسبعة من العشرة المبشرين بالجنة الجميع استعمل نفسه تعرف هو كان بيقول له ما إن الله قد ابتعثكم ما بعثتم معسرين إنما بعثتم ميسرين الرجل يقول له ها انتو جين تعملوا ايه قال ان الله ابتعثنا كلنا مبتعثين لكن من ينتبه لهذا يريت المعروف لكن امر بالمعروف بالمعروف ونهي عن منكر بغير منكر اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله انا درشي بعد العصر بساعه لا يستقيم ومشي قبل المغرب مباشرة اعرفش اجي ساعة العصر نعم ليه انا شايف في الورقه تحت شيره عقيله الشلبي عدله الجدول الاول طيب يلا ادعوا ادعوا من ربنا يهديني السلام عليكم الله